كياسع وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا لا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره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 كلا لم يقطع أمره فلينظر الإنسان.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 وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتره